الدار وانت ضواها بتن ما حبي ديك يا يبا والراس فهما كبرت ودارت الدنيا برحها دينك يبا فعنا فعناقنا باقي ليوم الدين وحبك يبقى في قلوبنا ما تبدل السنين دينك يبقى في عناقنا باقي ليوم الدين وحبك يبقى في قلوبنا ما تبدل لا سنين لولا الله ثم إنت ما قد وصلنا ويا ما تعبت إنت يا ما جفاك فی يوم کو أمسكت يدك ياد بنا جنا واجلي يوم الدين حبك يا بابا سيدنا بديتنا عيالك حتى على نفسك وتعبت احوالك في يومك أمسك يا نهر فاض بحنانا ما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمان فيها عشنا والتوين يا نهر فاض بحنان وما بخل يوم علينا خيمة وتظل السمان فيها عشنا وارتوينا ما نسينا سجادتك وقت الصلاة تبلل دموع كبا كثر الخشوع ما نسينا وقت المساء انت حرى وقت الرجوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حرى وقت الرجوع سدر وانت يا يوارس مهما كبرت